وقد يحيرنا الرجل الذي قيل في وصفه مثل ما قيل في ابن عباد لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه بالجول حتى شابه الديما فإنها خطرات من وساويسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما فإننا لا نستطيع أن ننفذ منه إلى مواضع اللوم أو مواضع الثناء ولا ندري حقا أعمله من الكرم أم من البخل ومن الرفعة أم من الخصة ومن الشجاعة المحمودة ام من الجبن المذموم وغايه ما ننتهي اليه ان نفض المشكله بكلمه واحده هي الوسواس وهي حيله تلجئنا اليها قله الحيله لان تفسير الاعمال بالوسواسي يفيدنا في تقدير صاحبها وتقدير اعماله واخلاقه ولكنه تفسير له معنى واحد في النهايه وهو ترك التفسير قد تحيرنا هذه الشخصيه المنقوصه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 خذه فضعها هنا فإنك ما علمت قديم الظلم فأخذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث قال ولو غير عمر أمره هذا الأمر لا استكبر أن يطيع أو شنها عليه شعواء لا تؤمن جريرتها كان يوما في مجلس عمر وزياد بن سمية يتكلم وهو يومئذ شاب فأحسن كعادته في مجال الخطابة والمشهورة فأعجب به عمر وهتف به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 اقل ولا اضعف مما وفق عليه وكذلك راجع الخليفه ابي بكر في كبريات المسائل وصغارها فكان ابو بكر يثوب الى رايه كثيرا ويصر على ما بدا له اذا راى الحسن في الاصرار فيطيع عمر امره بعد ذلك كان لم يكن خلاف واذا امتنعت المراجعه فليس الرجل عند ذلك بواهن عن احتمال التبع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 وقمين ان يذهب اليها ولا ينكل عليها وتلك سنه جرى عليها عمر عن علم وقصد ولم يجري عليها عن بداهة والهام وكفى واشار اليها في كلامه غير مره فقال في خطبه من خطبه ما فحواه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه وجلوازه وكان كما قال الله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم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 واخذ في بيعه النساء فاجتمع اليه نساء من قريش فيهن هند بنت عتبه متنقبه متنكره لما كان من صنيعها بحمزه رضي الله عنه فهي تخاف ان ياخذها رسول الله بصنيعها فلما دنون منه ليبايعنه قال عليه السلام تبايعنني على الا تشركن بالله شيئا قالت هند والله انك لا تاخذ علينا امرا ما تاخذه على الرجال وسناتيكه قال ولا تسرق قالت والله ان كنت لاصيب لا من مال ابي سفيان الهنه والهنا وما ادريا كان ذلك حلالا لي ام لا قال ابو سفيان وكان شاهدا اما ما اصبت فيما مضى فانت منه في حل فقال رسول الله وانك لهند بنت عتبه قالت انا هند بنت عتبه فاعفوا عما سلف عفا الله عنك فما دار رسول الله في اخذ البيعه وعاد يقول ولا تزنين قالت يا رسول الله هل تزني الحره قال ولا تقتلن اولادكن قالت قد ربيناهم صغارا وقتلتمهم يوم بدر كبارا فانت وهم اعلم فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرب وكان قليل الاغراب في الضحك فان استغرب ضاحكا بين حين وحين فانما يضحكه مثل هذه الفكاهه وعلى هذا النحو فكاهته مع خادمه اسلم وابنه عاصم دخل عليهما وهما يغنيان غناء يشبه الحذاء فوقف يستمع ويستعيد وشجعهما اذغائه واستعادته فسآلاه اينا احسن صنع قال مثلكما كمثل حمار العبادي سئل ايهما شر فقال هذا ثم هذا ومن فكاهته القويه تلك المزحة المرعبة التي اطار بها لب الحطيئة ليكف عن هجاء الناس فدعى بكرسي وجلس عليه ودعى بالحطيئة فاجلسه بين يديه ودعى بأشفى اي مثقب وشفرة يهمه انه سيقطع لسانه فضج الحطيئة وتشفع الحاضرون فيه ولم يطلق حتى اخذ عليه عهدا لا يهجوننا احدا بعدها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 وقد نرى انه هوا قريب من مزاج الجند غير نادر فيهم اذ الخمر توافق ما فيهم من ثوره طبع وتشغلهم عن الخطر او تعينهم عليه وتصاحبها في كثير من الاحيان ضجه يالفونها وقد احب ضجه الدفوف وهي في سياق هذا الهوى وظل يحبها بعد اسلامه وخلافته وان كرهها في غير الاعراس فسمع ضوضاء في دار فسال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 بالغه ما بلغت من تعدد العناصر والالوان والشيات كما انه لا عجب ان يشبه الولد اباه لانه اصيل صريح النسب بالغا ما بلغت تعدد في مشابه الاخلاق والجوارح والاعمال ولهذه الطبيعه اثرها في امور لا تمت اليها على ظاهرها ك اثرها في تحريم رقه العربيه وفي اخلاء الجزيره من غير العرب فهي شنشنه الغيور على الحوزه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 واوامر جلسائي فاستحسن قوله واوصاه اذا جلس للحكم ان يدعو الله قائلا اني اسالك ان افتي بعلم وان اقضي بحلم واسالك العدل في الغضب والرضا ثم رجع القاضي بعد فتره فساله عمر ما ارجعك قال رايت الشمس والقمر يقتتلان مع كل واحد منهما جنود من الكواكب فساله مع ايهما كنت فقال مع القمر فتامل قليلا ثم ذكر قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصره ثم قال لا تلي لي عملا هذه روايه من روايات كثيره عن المنامات ونظره فيها لا ندري مبلغها من الصحه في تفصيلاتها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 لخلق هذا الجندي العادل الكريم